ومن كل الثمرات دع فيها زوجين اثنين يغش الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متداورات وجنة من نعنب وزرع ونخيل وزرع ونخيل بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعفلون وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا كرابا أئنا لفي خلق جديد أولا غاكهم واولائك واولائك اصحاب